أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري وجعله الوارث مني لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن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 لا إله إلا الله آه. استوى استوى الله أكبر الله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 الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مفتلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال تادا وفلقناكم الزواج وجعلنا لهم سباتا وجعلنا اللين لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنىينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصا عذاب فذوقوا فلن مزيدكم الا عذاب الله أكبر الله أكبر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 إهدنا الصراط المستقيم اذا جزاء من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه